وَإِنَّ عَلَيْكَ النُّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نذبي عبادي ان انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ونذيهم عوضا في ابراهيم